ب ب البيت البيت اذ اذ من البيت من البيت اذدان اذدان المسجد المسجد مسجد مسجد الى المسجد الى المسجد مسجده مسجده المدرس öğretmen من أين أنت من أين أنت نردنسن سن نردنسن يدا سن نردنسين سن أنا من الياباني أنا من الياباني أنا من المدرس. ومن أين عمار؟ ونريدان در عمار. محمد هو من الصين. او تشندندر المدرس ومن اين, ومن أين ونردندر حامد ومن حامد محمد هو من الهند او هندستاندر المدرس, المدرس أين عباس اين عباس نردد محمد. محمد خرج خرجت المدرس. المدرس أين ذهب, أين ذهب؟ نريا جت, نري جت. محمد. محمد ذهب إلى المدير, المدير. مدراء جت, مدرى جت. المدرس. المدرس وأين ذهب علي؟, وأين ذهب علي؟ ve Ali nereye gitti Muhammedun ذهب إلى المرحاض ذهب Lavaboya gitti